بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بلنا آيات كونطن إيشان سورة ياسين إلى آخر السورة ملكي قيامة اللي يميد قيامة وهل نواق كريه ملكي الله حويل فاليوم مانت ما لا تظلم الله ما مايا نفس نفسه أموحبب الله الظلم مايا أبا جراد ولا تجذون اللي يدكو أباع المرين ماي إلا ما شقي ما يكونتم هذا تعملونكم على الفلين مال تعيده أهل الجنه مركّكور إن أصحاب الجنة الجنة رضت كهذي اليوم ما أنت في شغل مشغول بيكونان كان شلا عن فاكهون وفرحسيهن أما ويرحيسن هم يجي أزواجهم حاسس كودي. في ذلال حاس بيكون رحيسن ياه على الأرائك في سرير دوشد يمتكين الى كودنغيغان لهم وحاو سغنادي فيها جناده دخده فاكههون وحياب بدن او لغو راخايستو ولهم وحاو سغنادي ما يدعون وهي طلبان ودان وخلا وهي طلبانو هرنا لسيريينبا واج جوغا سلام سلام عليهم دوشودا قولا حالو قولي هيو من رب رب حقيقه عارف سلام سلامتاسي سلام الله كو سلاميو maalinta eehlo jannaha dadkii daacadoodu ficneeyd mooxidiinta ahaa oo mashquul maalintaa eehlo naarku dibaatada ku jiraan iyo wax kale oo mid ka fikiri kuwado walaalana la daa yarayn labadoodaba walaal daa yarayn hadii gabadhu ninkeedii uu na chenna dheel soo galin ninkaa muuminoo fiican oo isqaanin ba ba guursan xurlo ku yihay faakee waxyaabaha qudaarta ee سلام قولا هالك عرابتي سيدا مغلق بيجيب أجرهاني عرابه بضم سلام النبتي قليه يا عليهم دش قولا الحلو قولي هاي السلام ثاسي ومن رب الرب حكا هذا شعيب من ولا إن أصحاب الجنة الجنة أصحاب تهذو اليوم ما أنتوا قيامه هل في شغل مشغول بالكل شغل شغل جوال يقانه ما كان فاكهون ويش هاي سنة هم يجي وزوجهم حاسس قديم في ذلال خاص بي كوه السجنين وتكوين وحيد جدا وصاغوا على الأراءك أريكة وحالة كذا قرقة شرحا قرقة شرعة سريتها لحد لهم بحاسو نادي في هذا فاكهة راحوا ولاهم بحاسو ما يدعون وحلا وحيد طلبان السلام النبي عليه عليهم تشورا قولن قول باب يكأهاتي أم تخبري حقيقة كريم إنه نحريسته ملك محله ذي وامتازوا أيها المجرمون الدبيلة يا ألم أحد ميانك من أني إذا كرّب الله من إليكم يا بني آدم بني آدمو ألا تعبدوا الشيطانة شيطان كه عابدنا إنه الشيطان كلكم إذا كعدو وعذب وياي وبينوا عذو أنقرسونين واني عبده أنا يعبد ميانا إذا كلام الله من هذا عبادة داسها سراد جديد مستقيم التواصل ما لنتها وحالته كلام مدم كلام و مؤمنته يقال إنه يخلص شعبيان ما لنتها ولا يخلص شعبي مؤمنته علامه قو قتيله بمتهم مدن محمد يده حبنه يولع ولا عليه نكانتوا كنيه معظمه للمرك وحبنا ما مثيره وكننا بقول دائره بيريد نهيدا دائره يالك seeftin koobato marka wala kale garan marka gooni uu soo xuma la leeyahay waxa kale uu leeyahay yagaa laftooda la kala sooceey si qoloba dambi qoladi isku dambi aba dhilac baa loo sooceey qoladi isku isku gurigalaysaa dhilac baa loo sooceey wala kale sooceey wala ألا مع أحد يعني إذن كلب بل من إليكم حتى إذين دردار من بني آدم بني آدمه ألا تعبدوا الشيطان الشيطان هاعبدين سوئذ كلب بل من شيطانك عبادتي شو حويك أمر تو أمر غادشتو أنتم وحوك أمر هذا عدي بنحاتمه يا أي متنبيه دين بون يقينه يتخذوا حبار مربانه أربعة من, من دون الله. مركو يارسول الله كما أن دقتين الأرباب. ركأن سنبقي سواح حرامي يانك وما إذا نهى عشرين وحي, وحي حلالي بود. تلك عبادة تبود ملك قف قصد شيء مع صياك قمر غازته. وادعى بدين. ألم أعدم يان إليكم إذ كلا بال من بني آدمه. ألا تعبدوا إنه شيطان كلكم إذ كعدوين عدويا مبينا وعدا إن الدورية <سؤال> دي صاروا من وأنا عبدهن أنا كعابدة هذا أنا كعبادة إيسازي سرادة جديدة مستقيمة وتوسّن والغد أضلّة أولم يشهدانكم منكم حق إن جبين الخلق كثيراً وبدن أفلمت تكونوا مواجهنا هين تعقلونك هو فهم يو هو حجرناه مين هذا هين إنت أصحاب خلق ولقد أضل أقول مجي منكم حقين بني آدمو جبلا خلق كثيرا وفربذا مركع فلم تكونوا مويذان هين تعقلون كوه حجرنا يوحفهم يووه حجر مويذان هين ما جنادي نار جنادي هذه جهنم كنت ما ذهيدين توعدونك والله اليوم ما بسبب ما شيء سبتوا قال كنتوا مذهدين تكفرونك واجعلوا الله وحده سبحانه وتعالى واتنارتي لين شيء يشري قادم ويدين وعنتي قادم ويدين تجعل الله مركل جل مركل للي هاي يجي الويدين ما هو لوكحين يجوا هذا قرب الضومن هذه تنجاه النمو وهي الله تنجاه النبى اللي كنتوا مذهدين تؤعدونك والله يبهو إسلامه بسبب ما شيء سبب كنتوا ما ذاهين تكفرون بسبب الكفر كم اليوم من ما مانت نقتيمو عن دبولين على أفواههم أفكاراً دبولين وتكلمونا وحنا لهدلي أيديهم قاموا هذا وتشدوا حأمر خاتكعي أرجولهم لوجه هذا أمر خاتكعي بسبب ما شيء سبب ت كانوا أهين يكسبونك وقاص بذا قلب جود الله دبولي قيام أمر كله ya nin dambiyele wuxuu dhahay ilaahayow soo inaadan i zulmi ina maadambe lan qaadin haa markaa tii aan aniga naftayda ahayn aqbali marka gacmuhu waa waxaa lagu marqaati karaa gacmaha dhibaato gacanta lagu qabtaa lagu huno deewey u marqaati karaa lagu waa shaahid waa marqaati karaa gacmuhu waa ku ruux qabtaa markuu xulimadu waxay idhiin waxay lagu marqaati karaa bawdiiho dadku ala afwaahihim afaf qadia wa takalimuna wa hanalahadlay ayidihim gacmahaad gacmu waa ku wax biinayo lugu marqaati ka ciyade wadashad أنت الذي أنت قفل شيء بده ولو نشأوا هدان الله دونوين على عيونه من ده هو أن دثير اللعين أفس تبقى وحيقطر تميل هايين أسرع ده جيته فأنا يسبون سداي هو حقه دي ذي يعني له مدوبين ya hagaa cid ka weer dilahaa sida ay waqtiga markayaan way badbaawlihiin wa taa waxa farbartaa la xaqii baa laga dawli marka indhihi dhahirka ah la waan ka dawli ba halguuleeyay indhihi dhahirka ah hadaan doono waan ka dawli laha marka wax ma ma arkay qalbigiina uu ka dawliin yahay marka allah wuxuu leeyahay walaa nashaaw وأدونك هالودبولي له، هدون الله ده، ما كيدم بيجلي ما ديان هدون الله دي لكن ما الدبولي، لكن قلبي قوي عالدبابون، ولو نشأو هدان دهنا، لما سقناهم وانبدلناهن وانسقق على مكانة برتى تاجينهم بانكون سقق لهن بون، فمصر دعوم ما أناي كرين، مضيعن هرسعود، ولا يرجعون دبنو من قن كرين، هدان دهنا بترى أنهم كل مسخوا، وأن يثبت القصة oo da yer yidafar yu wakhda laaga dhigo horeen u ma daqaaqi kara dibna u wa noqon kara marka waa nasax qilaay waxa wayay daqdaqaaqay noloshey ya laga fadhiisin lahaay uusaas salaan soo dhalaan di horeen u ma wa noqon kara wa taala wa wa mabdali lahayn ala makanis bartay taaganyihin horu ومنا حد نعمره ان عمر سيني منكيسو وان بدلي في الخلق حق ابوركا افلا يعقلون مواني وحب فهم الله سبحانه وتعالى قفك كان عمر سيي دباغدي با لوو سبن تنكيسو وا دباغدي اساغو يرو وكوري وكوري وكوري روحي حب يلان افارتين بوغاريو حب يلان لخدم كان مر كو غارو حدانا هوسو سي sidi hor u qorno xirsiil daciif u siil daciif wa isbedel baa ku dhac markaa u aqal ma lahayn soo dhashay aqal baa loo yeelee iyo xoog iyo awood haddana aqal iyo xoog iyo wadaba الله looga celinaya markaa soo daciif noqonaya wa isbedel wa la dabagadii allah baa qudureedii suusida sida yeelaya taayna aad caabidaan weya la leey wamna يا عقل الدخل له بدله أو ثبرته ولا ها بعض ثبر الدخل له بدله فلا يعقلون موجين وحبا جيرانين الله الصداي لي مر بيسبدل كسبينا يوم نحاول وما علمناه النبى ما نمبر محمد عليه السلام الشعر القبي ما نمبرين وما ينبقى وما, وما ما إن هو ما هو ما هو ح النبى قرآن موبين مو بينه نو عاد ما دحو اسمعني شرحينه محل لو سو من أحد كان هذا حيا كينو لو عقل لديه داي و برادقسن او ويحق القول قول عذابنا وكفغنن على الكافرين غالده نبي الله محمد شعر لما برين عساكر الحافظ بن عساكر في عبد المطلب ددا ادو بدن باهيه قفر عبد المطلب راج يا دمر اون غبي اقوني ما مية قا نقبل وها وها وحو أشعار تقاركين يو كوا القبسين شلي دارف ابن عبدي وكلي ويا تي كبلامباي أها ويا تي كملمت زودي بلامباي ونبي قدي ودبي قدي مركا وبكرسي تي قايد سدامها كبا يبدر أنا النبي الله كذي أنا ابن عبدي مطالب ولاها سوى بقشيسوفو شنو haga galay suciide markay ashaabti kala yaacdaynta lo galay togi lo galay ana nabiyullaah kadhib ana min abdul muฏallib qaba me wa faṣaḥu waxaa kalumaray gacantisa wuxu hogey farta maanti illa asbuci damiyati wa fi sabiilillaah ma laqiyati gabay buku da iyo wada xay marka qureys baan caaybuu dh xasan bin saabit sideeda aniga eega bixin sida tinka ajinka looga soo bixiya kaaga saak ninku caayay ba nabigu إن أمان حتكبر حال واق من إن ورد اللي جدك توضعه سيد وردك وكل الله أقره الله ما أقوله بحالي دي شيء ذانك أذان كيسو وموسى كذا يدربانك شيء ذانك أذان كيسو قران كيسو والشعر كله الشعر كبار الشعراء ذي والشعراء وما علمناه النبي الله يعوذ بعما أنام بارين الشعر الشعر ما أنام وما ينبق الشعر كأولاء وما أهله النبي قائلوا وما إن هو ما هو ما هو وخن لو نبي و يوبين وعاد و دو شرحان ما هو لو من أحد كان هذا حيان كي نول وقف عقل له دبراروكسن قليا غافلا سور قال من كان حيان قف نول يعني عقل جي ستاميه ويخي قال قولو قول كن او كو عذاب على الله اولم يروا miyanay arag dadku ooyno ogeyn anna annagu khalqna lahum inannu wa abu ray mimma fi haqqi amilad ay samaysay eedina gacmaha yagu ancaama nicmoley oo fahum yagu laha nicmoleydi malikun iyaga hananayo ku tirsarufaysay doona u galaya wadalalna waan u laylina waan u jilcina lahum iyaga fa minaa haqqeeday yurkuubun waxay fuulayaan wa haqqanicmoleyd wamina haqqeeday yaakuluna ka cunayaan walaa muhawisuna dhafyan nuuleeda dakhdeedo manaficu iyo masharibu manafi' baa sugnato inagu ma istimaale dhogarta xoolaha oo dhogarta xoolaha ay arabtu ka sameysan jireen dhar iyo waxyaba gogol iyey ka sameysan jireen wa wa daw wa al inaan waxay gacmaha ayagu sameeyeen nucmoolinow gacan alla wuleeyahay laakin maana qana waxay taay garanmeen marka hada alla gacantii seesay ku miisaalisa xataa lama ogola oo waxa soo dhanimadku yimaado siduu yahay baa lagu daayaa marka alibaba malik rahimahu الله إمام أهل المدينة ينويديه يدني وحنو وديه وهو وديه أجلسوا على العرش إلى هم عرشه ما يستوي, يستوى. استوى وهو وديه أجلسوا على معلوم ولا يقان استوى وقرنقط والكيف المجور سدوا هاي سلمان يقان والسؤال عن البدع اللي سيدنا وصل قم بالعنة الله يبغون وربح يجيران له بوجري قل لهم اعتذار له عجيب أولم يروي ميانه أوجين عقل قواده واحد وكف الصرايع أولم يروي ميانه أوجين أننا أنقوا خلقنا إلى نوابور الله مجا ممالك حجي عملا عمل فدينها ما هيجو أن عمل نعموله بناوابور جيل يلاو يعري أوفهم يجو لها نعموله إذا ما lahum iyagwanu lay layna nucmoleydi famina waxa xaqeeda nucmoleydi iyag rukuubum fulmadooda waxay fulayaan markuubum waxay fulayaan waxa gan nucmoleydi wamina xaqeeda yeekuuna ka cunayaan heelbki iyo wax walba way cunayaan marka iyumar badii laa u hoggaaminay hadu doono fariisino hadu doono qarqarsiyo hadu doono sidaas oo kale wa ilahay baa inoo jilay subhaanahu wa ta'aala loodan geysaa haleed aad in ilahay wa khad halka la munaasaba magaalada gakhbuur baa waxa leenin baa saackeen saday saylada dagaxbuur yu ku qabsan ku qabsan ninkii baa nimankii been abuurka ayuu u hukumay markii sicii lo tagay u bu sicii ninkii kula bood gees wuu dilayba ki kalaa uu ka daba gal xixintu uu ninkii laa ku soo noo laada nadanalla irugudirso waxa khatar ma dalalnaa allaah ma nu jilnaa faminaa xaqeedo ahad rukuubum markuubum ay keen iyo ما ينفع باليوم مشارب وحلعب سدعانهم كله افلا يسكون مين يدك شكرين حدا وين الشكرين واتخذوا وحيشان من دون الله الا غير كالهه الالهيه لا علم ينسرون السيء سي لوو غرقارو الالهه سنو لا يصدقون الهيها ما كريان نصرهم ييغو غرقاري وهم الهيونه لهم جند محضرون للسحدا وقيامها دي الظمير كوهم إلهيها اللو علي اللهم نكو وكاللو علي وآخره قل يا وحيم عليين وهم كون هدتشوا جاي إجالدهم لهم إلهيها وحيم محضرون ولا حاضرين هذا كير أكتشوا وإلعلنا يدتك دفاعيا مركتها تهوسها تتكال... كفاعل آخر الله قد جا كره ألا وحليه ألا شكدى بإلهي كوه حسم يستان يقو كره جينا إيه إلهي هنا يجع قيامها ألبى كن قنير محضرون الحاضرين لكنه أنا جمع بأن أجن أصنام ثبامة أن أجن كباب ورقابين بيليه مركان الله وحلاه فلا يحزن كي ينكمر قليل قاولهم قل كوارب بين إنتاء يا عيدا يا إن أنا جمع على موحان ما يسرون وحي سريسا وما يعلون. أنا كابال مربو على لي الله سبحانه وتعالى الله سكدي وإلهي هو نو غرقاري إلهي ياسو وما غرقاري كران عدو ويبا كنا قياامه ماركي لا تاقو ماركا واخ با هادلكودا دنها كا گلي واخ مروغا يينا كو گلين مخايله الله واخ كابو من دون الله الا غير كي الهتان الها يو لعلم يسرون شي لا يصدعون ما اودان الها يهاسي نصرهم گرقارد كودا كو انغالدا وهم إلهي لهم قالا ذي جندن علقنا قنايا محضرون ولسوا حد لا أكاني أوكم رقات كعيا فلا يحزنك ينكمروك جلين نبي الله محمد قولهم هذا الكوز أيك بينييه محيلا إن أنا جل علمنا أجنهي ما يسرون وحي قرنايا وما يعلنون وحي ظاهرايا أولم يدعي الإنسان وردتكم ين أقين أن أنا جل خلقناه من نطفة نبيع علوفعنا ما لغت به في ذه وبيسوه خسيم دوديا مبينون عدو يسوس تاجي لنا و نوسميه مثالا تصال النوسميه النوسمي و نسيه و خوي له بخلقو ابو ركي سوره ضعيف كا مركو ليه ركي ضعيف بيه بيه قال و من يحيي العظام لفحن يا نولين وا من ميمن اي بربرت يا نولين مثال كا وا لسيق وا يا خلف الجمح يانتو لف لف سو هذا لفد او سا بربريو ما wuxuu iloosay markii hore isaga wax laga abuuray dibixuna meel lagu dibayo ninkii ay ka dibcidayna daneen ibn ahdu doono ya laga abuuray wasaqha oo meesha ya laga abuuray taas u iloobay markii hore waxaaga meel banana laga abuuray tawalam yaram yuun oo geen al insanu dadku anna anagu khalaqnahu inaka abuur ramnudfatin andufyaro da'ifa fa ila huwa waba suu isla marka khasiimududay mubinudus cad soo taagan on in ilim qasanayn wadarab lana wuxuu noo sameeyo misalan tusale ina wax bal soo ciilin kareen bu talaagu sameeyo wanaasi قال labi من يحيي العظام الله فاهي نوليني وهي رميمة أي بربرتهاي قل وحات كتير أبالي يحيها وحان نوليني الذي كعشائها أبو أول مرة مركي جهرسي وهو قال أنا بكل خلق أبوه نال عليم كوجو جوابت وادي تاسو قابا. كي أبوه كي أبوه بسوع علينا أسد الدون وبطه علينا وحات وحانه ولين لفظا بربركه الذي كانشاءها سميئي أول مرة المرة يجورزي وهو قال أنا بكل خلق عبورك استوى عبور علي من سجع لفان الذي الله هوه الله شرع علينا جعل لكم إذن كي يلمني السجاري جيده الأخضر إعجارا نارا ضبي إذن كسيف فإذا أنتم واب إذن كأو من حق ستوقدوا لكهر صني الله سبحانه وتعالى ما walla yahay waxa looga jeeda geedkii oo qoyan oo biyo ku baxay ya qalali marka saalashida ma ha sidaa geedkan cagaaran inagu haday magaalada madag wax laydaada jid samadag geedkan biyo waxa loog yahay dabkiinu damiyo biyi intaan laan qoyaan ilaan qoyaan soo ka toomid meel saa uga yarsato oo ta kala nay afkeeda gamuurta yatsa ugu hoqay dababa ka soo dhicado arki anuu in badan baan goob jooga adoo arki bu dabki hareena ka daada markaas waxa qashin kale buu dab isugu allah subhanahu wa ta'ala alladhi allahu way ilaaha nooleenayaa ja'ala lakum idin ka yalimna agaaran oo qoyeen macnaha naaran faylan antum wa baydinkum islam markiba minu geedki tuqdurun ka wursanay geedka leediga ya ugu markii baadiha la joogey geedka leediga ugu dabadan oo ugu dabay ya geedka dhuumoodka saad ugu samada wal ardu abu biqadiriku على أن يخلق إنه أبورو مثلهم كون هذا يمكرين تأكله إنه تجد كذا أكله وحلا إنه أبورو مينا الله أبودله إلى يسمادي أرضا أبورو بلا أودب الله إليه وهو الله الخلاق وكو حورو ويالعليم أقوى أو بخوارد ما الله أبوري سمادي أو ليس الذي الله خلق السماوات سماة أبوري والأرض أرضة أبوري بقدير كوكارة على أن يخلق إنو أبورو مثلهم يجوكله كون كلهم رمي يجوكله بلا الله كوكار وهو الخلاق كأبورو ويا العلم خلاق وامثلته لكن الله مركل جاه الله يه إلهي واخالقون خلاق أبورو بضنه دليله مكوك أبوري يربت إنما أمره الله إذا أراد مركض شيء, شيء أن يقول وإن إذا له شيء يكون أهوا فيكون أهانا والله بحرف أمد في بنيه وحاذو يروي البرق سه تقادل ما يكون مركي إن جع عقلي اللي نقول عسينة كنت أحتال وحوي أمبهانا كنت أمبها إن جل نقول عسينة إرادة ذي ش مركي شيء كت على ظهرو كأهانا شيء جم مركي كت على مرك الله ملكي شو واسدى إلى إنما أمره الله أمر كيس يا إذا أراد مركو دون شيء أن يقول وإن إلى له شيء كن أهو فيكون وبأهانه فالسبحان سبحان الذي أله بان ذهن بيده جعته سملكه تكل الشيئين شيء الأرك كل ما ملكيش وكثيره وإليه حق ساترجعون الذين علِم بالله محمد مركو سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة مركو سوجو تان ياه تاسو اقريت ملكوت واما ملك ملكي يا ملكوت وا اسلاميد وا تاداسا خيلان جبروت يا ملكوت يا رهبوت يا رقبوت يا وا كلو وا فسبحان وحنا جهل الذي الهبنا بيده غانتيسه اي كوجيب تقول ملكوت كل شيء شيء لك كل ما ملكت ويلي حقسان ترجعون الايدين علين دوناهم محكمة ده اللي دن كيان الدونات ده واحد ده سيقره رصاده الله سبحانه وتعالى